ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال وما التانيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال وما التانيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال وافجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال يدفن بعضنا بعضا وتمشي اواخرنا على هام الاوال وافجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال يدفن بعضنا بعضا وتمشي أواخرنا على هام الأوال نصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خيال